أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق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 اللهم أعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين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 ترجمة <تصفيق> نانسي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 هزم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز ربنا أنت عضيدنا وأنت نصيرنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل اللهم فك قيد أسرانا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 ومن عاداهم فعاده لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين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 وينهى فيه عن المنكر على بصيرتي يا ذا الجلال والإكرام اللهم أرن الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه هداك، واجعل عمله في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة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 لا دنا والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه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 وبائعيها ومن أعان على انتشارها اللهم إن لم ترد هداية لهم فالعنهم لعنا كبيرا اللهم إن لم ترد هداية لهم فالعنهم لعنا كبيرا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا في الدنيا والآخرة اللهم ارفع عنا الغلاب